فأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَّاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا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 أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 فَقال لَمْ رَسُولُ الله نَا قَتَ اللَِّ وَسُقُياهَا فَكَذبُهُ فقَرُها فَدَمْدَم لَيْهِمْ رَبّهُم بِذَا بِهِمْ فَسَوَّهَا فَلَا يَخَافُعَ قُبهَا بِسمِ اللَّهِ الرحْمَالِ الَّحيِيمِ والَّْلى إذَا يَغْشَى النَّهرِ إِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَد ذَكَرَ وََلُ ف إَّ سَعيَكُمْلَشَتَّ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 وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى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 وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروع مالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا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 لا ينبثن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على نفئنا انها عليهم موصده في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في عليهم طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل ََمه بحِجارَة مِن سجله فَجعَهُم كَصْف م كُ بِسمِ اللله ي الرحمنَنِ الرحيمِ ل إ ف في قُرشنلَ فيهِمْ ررحلةة الشتاءِالصيف فَلْعبُدوا رَبَّ هذاَا البَييتِ ال الذي طمَهُم مِن جوع وَآمَنَهُم مِن خَووف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 بسم الله الرحمن الرحيم قل عوث برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل عوث برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم